وَقَضَى اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَقَضَى اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ كان الله خوياً عزيزاً